اللي بعده. الحمد لله ما نصيحتكم لأخوانكم المجاهدين عامة وليأخوانكم المجاهدين من أروميا للحبشة خاصة حيث أن زعيم حاضرا في هذا المجلس المبارك وجزاكم الله خيرا نصيحة للمجاهدين أن يخلص النية لله عز وجل بأن يقاتلون تكون كلمة الله العليا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن رجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون تلمة الله العليا فهو سبيل الله ثانيا أن لا يقاتل حتى يستعد ويكون لديهم من العدة ما يقابل عدة العدو أو يقاتل. لقول الله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ولهذا أجاز الله سبحانه وتعالى للمجاهدين أن يفروا إذا كان العدو أكثر من مثليهم أن يفروا حتى بعد المصافة إذا كان عدو أكثر من مثليهم وهكذا إذا كان سلاحه أكثر من مثل سلاحه. أما أن نذهب لقاتل عدوا بسلاح لا يقابل ولا يداني سلاحه بدون أن يكون هناك أسباب يمكن أن نتقل بها فهذا لا شك أنه ليس بمشروع لأن الواجب الإعداد قبل النفور وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ثالثا نصيحة لهم أن لا يختلفوا ولا يتنازعوا لأنهم إذا اختلفوا وتنازعوا فشلوا قال الله تبارك وتعالى حتى إذا فشرتم وتنزعتم بالأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون يعني رأيتم ما فالنزاع والاختلاف سبب للهديمة والفشل إذا كنت تقاتل في سبيل الله حقا فلا تجعل قولك هو المنتصر ولا تنتصر نفسك ولكن إتباع الحق أينما كان ولهذا لما كان بعض المجاهدين في نيته دغل صار المجاهدون يتقاتلون فيما بينهم، يقتل بعضهم بعضا بالسلاح الذي أعد ليقاتل به العدو كذلك الرابع أو الثالث الرابع أن يجعل لهم أمراء وعمجاء حتى لا يكون أمرهم فوضى ويجب على المأمور أن يكون مطيعا لأميره في غير معصية الله كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بعد جيشا أو سريه أمر عليهم من يوجههم ويأمرهم وينهاهم حتى لا يكون أمرهم فوضى أما أن يركب كل إنسان رأي رأسه ويقرض رأيه رأي رأي فهذا خطأ خطأ عظيم لا بد من أمير يتفق عليه أو أو من كان أميرا قبله أو ما أشبهه من من وسائل نصب ال نصب الأمير بعده